نعم. يعني شيخ يذكر بعضهم يقول يغير في هذه المسألة يقول أنا لا أسمي عيد ميلاد أسميه يوم ميلاد فقط المثل يقول يعني عند العامة هنا أحدهم قال صبه قال الثاني لا أحقنه نعم رجع إليه هي هي وإن غير الإسم فالحقائق هي الحقائق تغيير الاسم لا يغير من حقيقة الأمر شيئا ولا يغير بالتالي من الحكم شيئا وضح حتى أصحاب المولد نقول لحن ما أنا ما هو مولد هذا ذكرى للسيرة نتذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام وسيرته ما من قال مولد هو ليس مولدا بعدين هذا المولد يعني إذا قلتم أنه في يوم من السنة هو بدعا خلاص نجعله في طول السنة وأذكر قصة حصلت لي في أندونيسيا في عام 1418 على قصة المولد في إحدى اللقاءات والمحاضرات كنا أتكلم حول الفوائد المستنبطة من قول النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين حديث العرباض رضي الله تعالى عنه وأن مما كنت وكتبته في القاعة من فوائد هذا الحديث أن العبادات توقيفية القواعد المستنبطة والفوائد ولا مجال الاجتهاد فيها وذكرت أشياء لأن عندي معرفة أنه سيأتينا المولد كنا قرب المولد دورة هذه كانت قرب المولد ف فطالب كتبت هذه الأشياء بعد يوم سألني طالب يا شيخ حكم المولد قلت بناء على الذي مضى لا يجوز لأنه مخالف للشرع وهو ليس من الدين في شيء وبدعاء وكذا بناء على الذي كتبنا جاءني في يوم ثاني قلت اسألوا مشايخكم إذا كان يوجد في المولد سنة نفعل والله اليوم نفعل بس أثبت أنه سنة أنا عندي هذا الدليل أنه غير سنة ففي المساء كانت هناك محاضرة عامة في قاعة عامة وكانت الكلمة عن التقوى فيما أذكر فقام هو الطالب نفسه قال يا شيخ أنت في الصباح قلت أنه بدعة وأنا سألت شيخي وقال ليس بدعة طيب قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أحيى مولدي حلت له شفاعتي جاءني بالنص الآن من أحيى مولدي حلت له شفاعتي قال أن الشيخ يقول أن هذا الحديث خرجه عبد الرزاق في المصنف أمام الناس قاعة مليانة ممتلئة طبعا يعني ليس من طلاب الصباح عامة مفتوحة قلت أنا أجيب من, من, من شقين الجواب لا أقول موضوع ولا, ولا مكذوب لكن أجيبك من شقين الشق الأول والله وبالله وتالله ليس الحديث في مصنف عبد الرزاق قطعا حاش الصحيحين والكتب الستة منه ولا أقول لك أن هذا الكلام جزافا بل قرأته مصنف عبد الرزاق من جلده الأول حتى جلده الأخير في أحد عشر مجلدا بالجامع لمعمر لا مرة ولا مرتين ولا ثلاثة وليس فيها لا تقل لي تمشي لا شيخك يقول لك لا في مصنف عبد ابن أبي شيبة قلت له والله وبالله وتالله ليس فيه وليس مرة ولا مرتين ولا ثلاثة جرته وليس فيه وذكرت له بعضها الكتب الأمر الثاني هكذا قلت له مثل هذه العلملة روح للشيخ جزاك الله خير قل له يعطيك الجزء والصفحة بس في عبد الرزاق بعد أن نبحث عن الصحة والطالب الحقيقة نبيه وذكي فيه نباهة وذكاء لكن شوف كيف يسيطر على هذه الجماعة فقلت الجزء والصفحة فقط قال إن شاء الله نحن جلسنا في الدورة شهر كامل في الأسبوع الثاني قلت يا فلان كذا أشرت له بالأسبوع كذا الورقة قال والله الشيخ يقول لي مشغوله هذه الأيام قلت خلاص بس قبل ما نمشي أبغى الورقة هذه حتى انتهينا وفي حفل نهاية للتخرج وكان آخذ الثاني على الدفعة في الدورة ونحن خلاص نغادر زهمت عليه من بين الجموع قلت يا ولدي الورقة قال والله شيخي يعني يقول ما فضيء ما مداه قلت نحن نركب السيارة قلت أبا أنصحك نصيحة الإمام مالك رحمه الله يقول لا يؤخذ العلم عن أربعة ويؤخذ عن من سواهم منهم الذي يكذب في حديث الناس لا يؤخذ عنه العلم كيف بالذي يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ولدي هذا شيخك غير مأمون شيخك هذا غير مأمون شيخك هذا يا ولدي غير مأمون شكرا ولكن عبد الرزاق بأجزائه كله 11 مجلد انا أعطيك 11 سنة خلي شيخك كل سنة يدور في مجلد وهذا صندوق بريدي وهذا عنواني متى ما وجدت جزء الصفحة ارسله لكن لا تثق فيه يكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام هكذا حالهم يا شيخ الله فيه. يغيرون الحقائق ويلبسون على الناس لماذا رماه في عبد الرزاق في المصنف لأنه كتاب بحر كبير غير متنافي متناول الكثير ها؟ فرماه فيه حتى لا يعرف كيف يصبح وهكذا حالهم نسأل الله العافية تخيلوا هذا الحديث لو كان صحيحا تتخلفون عن المولد فاتتكم الشفاعة أجل